قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين لا اله الا الله والصلاهين نشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فاني ارحب بإخواننا في هذه البلدة المباركة التي لها تاريخ في الدعوة الى الله عز وجل الله تعالى هو المسؤول ان يختم لنا ولكم بالايمان وان يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا اليه في هذه الاوقات العصيبة التي نستشعر فيها جميعا الازمه على المستوى الشخصي الفردي والاسري وعلى المستوى الجمعي سواء الاقليمي او العالمي ازمات من الصعب ان نحصيها وكلنا يئن منها ويشتكي سواء في الدوائر الصغيره ابتداء من دائره الفرد الى ان تتسع الدائره بحيث نرى انفسنا في عالم كله مظالم وكله فتن وكله انواع من البغي والغي وكل ما شئت وفي هذه اللحظات يكثر عند الناس الفزع وربما يخيم الإحباط وربما تأتي أو تغيب معاني التفاؤل والتفاؤل دين وربما تسوء الظن أو تسوء الظنون بالله سبحانه وتعالى ومن هنا يحدث التنازع ويترتب على هذا أنواع الانسحاب والتراجع ويصبح العبد فريسة للإحباط والفتور والتواني والكسل وربما انحرف إلى أنواع من المخالفات الشرعية بسبب الضغوط الاقتصادية أو النفسية يذهب إلى مساحة الشهوات أو إلى الشبهات هذا يأكل من حرام وهذا يبحث عن المتعة الحرام وهذا يأخذ أو يقضي نهمته أو حاجته من حرام فتصبح الدنيا على أبأس ما أنت رائع ولا يكاد من منظور هذا العبد الذي استحضر هذه المعان ولا يكاد يتصور أن فيها خير ويصبح يعني تمني الموت هو البضاعة التي تخيم على النفوس والعقول والحقيقه انا لا اريد ان اسود الدنيا هي سوداء وحدها يعني لكني اريد ان ابيضها بأن اقول هذه المعاني كلها ما لنا ولها هذه المعاني التي ان شئت ان استطرد فيها لكن اعتقد ان هذا المعنى كاف ما لنا ولها نحن المسلمين أن يفكر في هذا أصحاب أزمة من الأزمات في أوكرانيا ولا في يعني روسيا ولا حتى في أمريكا أو أوروبا أو في اليونان أو في مواطن الأزمات ايا كانت فالحقيقة أنه ليس عندهم إلا هذا لأنه يبقى عندهم دين ولم يبقى عندهم وحي ولم يعودوا موصولين بالسماء ولا برب السماء سبحانه وتعالى لم يكن او لم يعد لهم لم يبقى لهم الا المناهج الارضيه التي عرفوها وقد جربوها انتقلوا من الاشتراكيه الى يعني الراسماليه من الديكتاتوريه الى الديمقراطيه من حتى في المناهج الروحيه هذا على طريقه بوذا وهذا على طريقه يعني النصرانيه المحرفه وهذا على طريقه اليهوديه الـ الـ التي تخلت عن كل يعني بقايا الوحي حين يبحث احد هؤلاء عن شيء يستمسك به لا يجد في الحقيقه وحينئذ فهو من يعني خور الى خور من ضعف إلى ضعف من هزيمة نفسية إلى أخرى مثلها من ضياع إلى ضياع تشتت إلى تشتت حتى يهلك ولا يهلك على الله إلا هل أو يهديه الله إلى الإسلام فما بقي مخرج في هذه الدنيا ولا بقي وحي ولا بقي نصيص أمل لإنجاز أو إحراز الآخرة وعمارة الدنيا بالآخرة والتوازن الجميل بين الجسم والروح حاجة الجسم وحاجة الروح بين مطالب النفس وحظوظ النفس وبين حقوق الله سبحانه وتعالى بين الدنيا والآخرة ما بقي شيء من هذا إلا عندنا نحن المسلمين فليس العجب في ان ترى هؤلاء ينتحرون سواء ينتحرون يعني على السريع كان يلقي نفسه من شاهق او يعني يشرب يعني سمما او سما او سما ايا كان او ينتحر على البطيء بان لا يزال على هذا الهم والغم يقتله ولا يجد له مخرجا إلى يعني أن يتم شقائه في الدنيا كمقدمه لشقاء الاخره والعياذ بالله لان هؤلاء قوم يعني لا دين عندهم وليسوا على دين فقدوا القيم وتخلوا من الوحي لكن العجب كل العجب والمفاجاه غير المتوقعه والطامه الكبرى أن يكون عند أهل دار الإسلام في بلاد الإسلام والقرآن والوحي حيث المساجد وحيث العلماء والدعاء والوعاظ حيث كتاب الله سبحانه وتعالى يتلى صباح مساء والمعاني التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتربينا عليها حتى اننا صبنا نحفظها حفظا ان لم نراعيها فنحن ما زلنا نحفظها وما زال اولادنا يدرسونها في يعني مرحله ما قبل الابتدائي وفي الابتدائي والاعدادي وما زلنا نتكلم حتى في امثالنا وفي كلامنا بهذه المعاني وهذه القيم ثم نشتكي ازمه ازمه انقطاع ليس انقطاع الكهرباء ولا السولار ولا طبعا أزمة الأغنية العاطفيه ولا أزمة دور العرض ولا أزمة يعني الهداف ولا صنع الألعاب نحن نشتكي أزمة أشد من هذا كله ولا حتى أزمة سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع الأزمة الحقيقية التي كان يمكن أن تذهب معها كل هذه الأزمات وأن تصلح وأن تعالج وأن يبيض كل مسود في حياتنا هي ازمه أن بيننا العلاج وبيننا أسباب النجاة ولكننا نصر ونقاتل من أجل الا لا نعملها كالعيس في البيداء يقتلها الزمن والماء فوق رؤوسها محمول هذا منظر يتعجب منه تمشي يعني الجمال في الصحراء ومن اللطيف أن فوقها يعني الماء تحمله فوق ظهورها وربما ماتت لأنها ما تدري أو تدري لكن لا تستطيع أن تصل لكن هذه قد لا تدري أو تدري ولا تستطيع لأنها بهائم أنعام ليس عندها عقل مميز ولا آلة فكر ولا إرادة ما جاءها من نذير ولا انزل الله عز وجل عليها كتابا لكن حين نقول نحن هذا الانسان السميع البصير العاقل الذي يدوخ الدنيا كلها ولا يستطيع احد ان يخلع عنه يعني قلنسوته ولا ان ياخذ من جيبه فلسا واحدا فهو يعني فطن بكل مصيبه في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر هذه هي المصيبة نحن ما زلنا نصلي والحمد لله وفي كل صلاة ندخل في الصلاة ونسمع من آيات الله عز وجل ما فيه الهدايه لو كانوا يعقلون وأنا أتعجب دائما من حالي وعدم التوفيق الذي يصاحبني وهذا الذي يصادف كثيرا من المسلمين حين نشتكي أزمات لا أول لها ولا آخر قل ما شئت من أنواع الأزمات وحين يغلب على ظننا احيانا كثيرا أنه لا علاج لأزمات ومن الذي يستطيع أن يطعم هذه الأفواه وأن يحل هذه المشاكل الاقتصادية ومن الذي ومن لنا بمن يخرجنا من هذه الأزمات السياسية؟ وكيف يمكن ان تعالج هذه الازمات الاجتماعيه وكل ما شئت في التربويه والاعلاميه والفنيه والرياضيه ونصدق نفسنا انه لا حل وانه لا سبيل وانها يعني خربانه خربانه كما يحلو لهم يعني ان يقولوا الحقيقه يعني حين كلما دخلنا في الصلاه وسمعنا نداء ربنا سبحانه وتعالى فانه يلخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات وهذه العلاجات وهذه الحلول كلها في حديث الصحيح ما انزل الله داء الا انزل له شفاء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله وهذه حقيقه ما انزل الله داء قل ما شئت من الادواء والادواء بكل انواعها الادواء الحسيه واحد عنده مرض واحد عنده ألم واحد مهموم واحد مغموم واحد في صراع أو نزاع على أرض أو على مال أو على أو الأدواء المعنوية المتعلقة بالأزمات النفسية والضغوط يعني التي تنشأ من المعاني الاقتصادية وكل ما شئتك كل هذا أو حتى الأمور التي يعني قد تتصور عند بعض الناس هذا به مس وهذا به سحر وهذا اصيب بالعين وهذا محسود وهذا كل هذه المعاني في الحقيقة ما أنزل الله داء لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله دائم إلا أنزل لهما شفاءً. لكنه فقط قال عرف ذلك من عرفه وجهله من جاهله؟ بعض الناس قد يفطن إلى هذا وبعض الناس لا يفطن ولماذا لا يفطن؟ مخزول سحب الله عز وجل منه التأيد هذا لأسباب كثيرة ربما بعض الناس يصل به الحال إلى أن الله عز وجل كما قال كره الله بعاثهم فثبتهم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم هذه مصائب بالله ولهذا أسباب أيضا لكن خلينا الآن في من عرف عرف ذلك من عرف قد يكون المسلم يعرف هذا العلاج ومع هذا أيضا يخزل كثيرا فيصبح في صورة الذي يعرف ولا يعرف في نفس الوقت لماذا لأنه يعرف نظريا ولا يريد أن يسلك سبيل هذه المعرفة عملياً لا يريد ان يعطي لنفسه مساحه وان يطلق هذه الادوات والملكات وان يفتح لنفسه ابواب النعم التي من الله عز وجل بها علينا جميعا نحن سمعنا في التلاوه في الحقيقه لا يخرج اي اشكال عن ايه واحده من الايات التي قيلت وأنا وقع في قلبي يعني وأنا أقرأ هذه المعاني قلت لماذا نتكلم في يعني محاضرة ولماذا نكلم الناس في أشياء من عندنا وهذا الكلام الذي لا يختلف عليه الناس الناس أن يختلفون كثيرا حتى أن يعني صار ناس يصنف بعضهم بعضا صارت الـ الـ يعني الشغل الشاغل في محاضرة منشوف الشيخ ده كده من كلامه هيطلع ولا هيطلع هيكون تبع ولا يمكن يكون خلينا من هذا كله ما زلنا متفقين على ربنا سبحانه وتعالى نحن المسلمين وعلى كلامه سبحانه وتعالى وإلا لم يعد دين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع ماذا بقي من الادواء الحسية أو المعنوية بهذه الآية يا أيها الناس كل الناس وانظر إلى رحمة الرحيم لم يقل يا أيها الذين آمنوا كأن يكون هذا خاصا بالمؤمنين بل الله سبحانه وتعالى يدعو غير المسلمين إلى أن يسلموا حتى ينالوا هذا الشرف وحتى يصيبوا من هذا العلاج قد جاءتكم موعظه من ربكم سمى الله القران موعظه والانسان بحاجه الى الموعظه التي تردعه عن الغي والتي ترده الى الهدى والشفاء لما في الصدور شفاء للامراض المعنويه من هم وغم ووصب ونصب ويعني سحر وعين ومس وضغوط نفسية وشفاء للأمراض الحسية أيضا حتى يعني الأمراض التي نهرع فيها إلى الطبيب ولا حرج في الذهاب إلى الطبيب لكن الحرج في تعلق القلب بالطبيب وتعلق القلب بالدواء وأن الإنسان همه كل همه في الدواء والطبيب والإنسان وهو بعيد عن قضيه الدعاء وانزال الحاجه بالله عز وجل وهذا عيب كبير وشفاء لما في الصدور اي مرض من الامراض فعلاجه بالقران لكن كثيرا من الناس يفعل ولا يجد العلاج فهل العيب هنا في القران ام ان العيب في في صاحب هذا القرآن رجل معه سيف ضرب ضربة صحيحة السيف من طبعه أن أن يقتل لكن الرجل الآخر أمسك السيف وأراد أن يضرب فجاءت في الجدار فالعيب هنا في السيف ولا العيب في هذا الاحول الذي لا يحسن يمسك السيف ولا يحسن يضرب به الاشكال ليس في القرآن القرآن شفاء شفاء من كل الأدواء التي تتصور والتي لا تتصور لكن العيب فينا حين نجعل القرآن شفاء من الدرجة الثالثة يعني أول تفكير إذا من الطبيب وبعدين الطبيب يعجبك لك تعد على الطبيب ساعة تقول ما شاء الله الناس دخلها وخارجها وما شاء الله على حسن استقباله وعلى يعني مع إن أخذ لك فلوس وإنت ناسي هذه وقعدت خمس ست ساعات برا ولو جيت الكاذب لك مش عاقب بكمشي ومع ذلك أول ما رأيت الطبيب ما شاء الله ده الرجل الراجل ده إيده يعني وفي النهاية وربنا يشفينا وكأنها يعني أصبحت طقوس كأنها صارت طقوسا يعني يفعلها الناس لا يعني عن صدق انظر إلى زمان السلف كان عامة استشفائهم قل أن يحتاجوا إلى طبيب الذي يقرأ في سيرة النبي صعصة كان الاطباء موجودين والطب مشروع وكان عائشة عندها علم كبير بالطب وكثير من الصحابه لكن مساحة الحاجة إلى الأطباء كانت مرات قليلة لماذا؟ لانه عنده من العلاجات الربانية ما يجعله يكاد يستغني في عامة الأمور عن ذلك سحر النبي وسلم سحر حتى كانت عائشة تقول كان يأتينا ولا يعلم والسحر من أشد الأدواء فانزل الله له قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فقراها فعافاه الله سبحانه وتعالى الصحابه يمشون في طريق فيطلبون القرى لما انقطعت بهم السبل من جماعه مروا عليه فكانوا لآمن فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم ثم انهم اضطروا قالوا ان سيد الحي لدير يعني لدغه عقرب أو ثعبان هل فيكم راقم فقال أصغر القوم أنا فدخل على هذا الرجل ووضع لي هذا القرأ الفاتحة فقام الرجل رجل ملدوغ ولدغ ثعبان في الصحراء أو عقرب مجرأ القرأ الفاتحة قام الرجل كأن لم يكن به شيء هذه عادة أول ما يفكرون يفكرون في مثل هذا أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذن سبع مرات يضعوها على يعني مكان الألم ومن يعود أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك أيضا سبع مرات اللهم اشفي فلانا ثلاث مرات هذا عامه وهل سمعنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأمراض التي نسمعها الآن آخر ما سمعناه لما المساء إسهال تطلق بطنه الحديث في الصيحة المخالية وحتى هذا الذي استطلق بطنه يعني وحار مسألة يعني مشت وجرت منه بزيادة فجل النعصف قال مروا فليشرب العسل كأن هذا الرجل يعني ما هش لهذا الدواء فذهب وأمر أخاه أن يشرب العسل فرجع وقال يا رسول الله استطلق بطنه يعني ازداد في ذلك قال مروا فليشرب العسل ما عنده علاج ثاني ثقة في الله وتوكلا عنه فرجع الرجل مرة ثانية قال يا رسول الله سقيناه عسلا يعني ما في فيدي حتى قال له في الثالثه صدق الله وكذب بطن أخيك مروا فليشرب العسل العيب عندك انا مش نغير فهمنا للآيات فشرب الرجل في المرة كأنه شارب بمعنى تاني لما البقى مفيش حل وكان بيحسب يعني يمكن يحجز له عند مفيش حد يحجز عنده فلما شربها عن يقين وعن ثقة في الله عز وجل شفاه الله الرجل نفس الرجل والعسل نفس العسل إيه اللي تغير الروح التي استقبلت هذا المعنى قد جاءتكم موعظة من رب ولهذا نفس الآية لم تتغير لكن إحنا اللي تغير وإلا نفس الكلام يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمن ما أحوجنا إلى الهدى الهداية من الضلال الناس الأنفتين الناس متحيرون ما يدعون ماذا يفعلون حتى أن الإعلام يلعب بروس والناس أكثرهم في ظواهر تبدوا لهم ليسوا بأهل معاني يعني يجلس أمام هذه الشاشة فياتي واحد كده لابس بدله وبرفضته ويقول لك والله ده راجل فاهم قوي صحيح فياخذ به ذات الشمال فيمشي يسلك هذا المسلك مسكين يذهب ربما الى يعني قناه اخرى فبدل ما ياخذ به ذات اليمين يذهب به في شمال الشمال يعني يكاد يكون كله في الشمال وحينئذ يتعجب فتجد الرجل يتبنى والواحد مننا يتبنى أفكارا ويبغض أناسا ويحب آخرين ويدعو على أقوام ويفهم أشياء كل هذا خط وخلط كل هذا بسبب هذا الفساد والضلال والغي لأن عامة الناس أصبحت تحركهم الأهواء تحركوا إذا أعطيتهم يعني دينارا أو درهما يغير ضميره ومستعد دام مصلحته مع هذا فإنه مستعد لأن يبيع دينه وأن يبيع أباه وأن يبيع كل ما يتصور في سبيل دراهم معدوده فلم تعد القيم هي التي تحرك الناس فضل أكثر الناس عن السبيل الله عز وجل أنزل كتابه كما قال وهدى هداية بعد الضلال ورحمة للمؤمنين المؤمن يجد هذه المعاني كلها في كتاب الله عز وجل ولهذا قال تعالى بعد ذلك قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ماذا نريد نحن الآن نحن من غم إلى غم والحمد لله على كل حال ومن هم إلى هم ومن ضيق إلى ضيق ومن ضنك إلى ضنك والذي يريد أن يكذبني في هذا فليقم ويرينا نفسه واحد يقول لا ده أنا سعيد أنا الحمد لله إلا لو كان اسمه سعيد لكن سعيد حقيقة أين هذا أين هذا من هذا السعيد الذي ما شاء الله الأمور عنده يعني طمئنان كامل وسعادة وانس وإقبال وانشراح أين هذا لكن في كتاب الله تجد هذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح بالإسلام بفضل الله بالقرآن برحمة الله فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون ولذلك أنت الآن وأنت تسمع هذا الكلام أظن أن طاقة من الفرح فتحت في قلبك لماذا؟ لأن الكلام صار الان داخل في كلام الله هذا هذه موعظه الله هذا وحي الله بمجرد ان تنتبه الى هذه المعاني تجد السعادة ولهذا اذا جاء رمضان صلى الله عليه وسلم يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله فلا يقوم يقول الله الكل في رمضان يستشعر السعادة لماذا؟ لأننا في كلنا يرجع إلى القرآن والبليد والكسول والفاشل اللي يعني يختم ختمة واحدة إنما الكل بيعمله شغال ختمة كل ثلاث ايام كل خمس ايام كل أسبوع خلاص حلت العقد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمن لا يعرف الحزن ولا يعرف الهم ولا يعرف التشاؤم ولا يعرف هذه المعاني التي يغلق فيها قلبه ويكاد يعني يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى لو وافق شيئا من هذا هذا حين يغيب إيمان وإلا مع حضور القلب ووجود الايمان لا تكثر هذه المعاني اصلا اذن هذا هو هذه الازمه وهذا العلاج فما السبيل العملي لتحقيق هذه النظريات التي قد نتفق عليها نظريا ما السبيل للخروج من هذه الازمات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والتربويه والاعلاميه والفنيه والرياضيه كل هذا باب واحد بام واحد السبيل ما ذكره الله عز وجل ربما الايات الأخرى التي يعني سمعناها السبيل التفصيلي هذه الآيتان فيهما السبيل الإجمالي ولو كملت في نفس الصورة ستجد عجبا من العجب في نفس الاتجاه قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون يعني الناس الذين لا يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى فبدل أن يقبلوها إذا بهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال على حسب أهوائهم وعلى حسب مصالحهم وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يعني كيف ظنك إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى إنه لا يفلح المجهوم ولا الكاذئوم والله وجل يذكرهم بنعمه حتى يصبهم إلى الحديث عن الولايه والأولياء وأسباب هذه السعادات التي تلحق أولياء الله عز وجل بالشرطين الذين امنوا وكانوا يتقون يعني لو مشيت في هذا الباب ستجد عجبا من العجب لكن أنا أنقلك إلى هذا معنى إجمال معنى التفصيلي ربما يمكن أن نستلمه من الآيات التي قرأت في الآية أو في الركعة الأخرى تبقى فيها معنى تفصيل يا أيها الذين آمنوا وهنا يجب أن يكون اختار للمؤمنين وليس لعموم الناس إنه لا يقدر على هذا إلا المؤمنون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كنت مؤمنا حقا فما علامة إيمانك الإيمان دعوة قد يدعيها كثير من الناس ونحن في زمان يعني كل الناس يدعي الراقص المؤمن والرئيس المؤمن والقائد المؤمن والمرتشي المؤمن والنصاب المؤمن كلمة تقال أين حقيقة هذه المعان يا أيها الذين من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالله تعالى يدعون إلى ما يحيينا ورسوله صلى عليه وسلم لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أيضا يدعونا لما يحيي لو المقصود يحيي موات القلوب فتنشرح الصدور بعد هذا الضيق ويعني يقبل العبد بعد الإدبار ويفرح بعد الحزن ويستشعر المعاني والسعادة الحقيقية بخيرية النفس وخيرية يعني الذات وخيرية الآخرين كل هذه المعاني إنما تأتي من الوحي إنما تأتي من الوحي من وحي الله عز وجل إذا دعاكم لما يحييكم ولهذا لا تجد أبدا أن الله عز وجل يدعوك إلا إلى الخير وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت خيرا إلا دللتكم عليه ولا تركت شرا إلا حذرتكم والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فواجب المؤمن اذا اراد حقا ان يخرج من هذه الازمه بل واجب الامه مجتمعه اذا ارادت حقا ان تخرج من هذه الازمه ان تدع عنها اسباب الاحباط وسوء الظن بالله عز وجل وخلاف التفاؤل وان نترك النعره التي تقال يعني ازمه ما لها حل ومن الذي يمكن أن يخرجنا من هذا ال يعني السياسي وهذا المنعطف الاقتصادي وهذا الاستقطاب المجتمعي وهذا الانحلال الأخلاقي وهذا ال إذا سمعت سناز الكلام طوب عليه ماذا تريد هذا موجود استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يبحث قضية في غايه اليسر ما أقرب التوفيق للمؤمنين ولهذا لا تخافوا على دينكم ولا تخافوا على بلادكم ولا تخافوا على انفسكم ما دمنا على هذا الضابط الذي انزله الله تعالى يا أيها الذين من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث والناس في ضلاله عمياء وفي جاهليه جهلاء اسود وأشد مما نحن فيه الآن ومع هذا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لوحي الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فانزل وثيابك فطهر والرجز فهجر الأصنام ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فقام قم فقام فلما قام وقام معه من معه صلى الله عليه وسلم من أصحابه بيضت الدنيا ولا بقيت سوداء وامتلأت إيمانا بعد أن كانت يعني شركا و... وامتلأت عدلا بعد أن كانت ظلما وجورا وامتلأت أمسا وفرحا واه. رب النبي صلى الله عليه وسلم جيلا لم تكتح العين الزمان بمثله ومرت أيام على الدنيا كانت السعادات تملأ أرجاءه بفضل الله وبرحمته بسبب هذا المنهج الذي أنزله الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فلماذا نرجع الآن؟ وناخذ بهذا لماذا لا نستجيب الان وان لم نستجب جميعا فلاستجب انا في خاصه نفسي حينئذ ساحرص نفسي والانسان همه نفسه على كل حال كل امرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهين ثم بعد هذا لا بد ان لكل انسان خاصته وان له دائرة سوف تتسع معه شيئا فشيئا ولا بد ان يعم هذا الخير لان الخير عاده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وإنهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سرحمهم الله حين تتسع المهم الشخص إذا بدأت ولو بنفسك سوف تتسع الدائرة سوف تكون بركة على أهلك وعلى مجتمعك وعلى أمتك المهم أن تبدأ في خاصة نفسك وأن تدعو وغيرك إلى هذا المنهج وهذا المسلك وأن تستحضر مواطن السواد لأن هذا من الإحباط الذي لا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى والتفاؤل في حياتنا دين كان نصي يعجبه الفأل وكان يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى مهما سودت الأمور كان إذا حسبه أمر الى للصلاة يا أبي وامي فالقضية أن نستجيب بدل ما يعني تقتلنا عوارض الفتور والكسل وسوء الظن والهموم والغموم والانصراف وهذا الذي تراه من نفسك واراه من نفسي امامك الطريق واسعه لاحبه استجيبوا لله وللرسول والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الى اي شيء يدعون اذا دعاكم لما يحييكم الله سبحانه وتعالى لا ينتفع من ورائنا بشيء إن الله لغني عن العالمين يعني هو يدرق لنفسك ثم يحذرك، واعلمه أن الله يحول بين المرء وقلب التي نخاف منها جدا يحول بين المرء وقلبه الله تعالى يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الإمام فالإنسان بقدر ما يحسن الظن بالله بقدر ما يخاف من أن يكله الله تعالى إلى نفسه أن يعاقبه على ترك الاستجابة لله والرسول وحينئذ يحول بينه وبين قلب بمعنى أن الله تعالى يعرض عليك الهدايه يعرض عليك التوبة يعرض عليك كل معاني التوفيق والإلهام والسعادات لكن إن استجبت فوهل لك وان اصررت على الانصراف فالخوف ان يمنعك الله عز وجل الهدايه كما منعها قوم ذكرهم لنا قالوا ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اولا يعني كما انهم حين عرض عليهم الايمان مره ومرات فلم يستجيبوا عاقبهم الله بماذا لانقلب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 الذي يترتب عليها الصرف يصرف الله عز وجل الإنسان عن الهدايه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواه لاحظ كلمة آمنا بعض الناس يقولها بأفواه ولم تؤمن قلوب ومن الذين هذا ثم وصف مسالكهم في الحياة الدنيا حتى تقيس على نفس سمعونا للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضع يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فأحذره يعني لما تيجي المسألة على هواك حلو والله الدين جميل في ناس بيعجبها الدين جدا إيه هو الدين أفتنون أنت يا معاذ حلو دين إذا حضر العشاء والعشاء ها فقدموا إيه فقدموا العشاء بيدور الحاجات في الدين اللي هي يعني جاية إن منكم منفرين حافظ الله إن أتيتم هذا فخذوه طول ما أنت ماشي معنا في الكلام ده حلو وإن لم تؤتهم فاحسنوا انظر كيف كان الجواب ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لماذا لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الله تعالى ليظلموا الناس شيئا لأن الله علم أنهم ليسوا اهلا لهذه المنح والمنن والاتحافات الله اعلم حيث يجعل رسالته فاحذر على نفسك احذر واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب ولهذا كان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسند وغيره من حديث انس اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لان الله تعالى لو لم يثبتك لم تثبت قضية السبات هذه ليست بالعضلات يعني واحد يكون ما شاء الله قوي يقول لك ده أنا هثبت أنا 120 كيلو قضية ليست بالسبات هذا شاء الله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إليه حتى النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم صاحب الوحي وهذا في غاية الرعب حين تفهم هذا المعنى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره كان الكفار يريدون أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن القرآن وإذن لاتخذوك خليلا حينئذ سيعجبهم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصي يعني ولا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بنفسه هو أجعل أعجز وأضعف وأقل من أن يملك لنفسه الثبات هذا شأن الله سبحانه وتعالى حين انتصر يوم بدر ماذا قال الله لهم فلم تقتلوه سبحان الله هو الصحابة مش قتلوا يوم بدر المشركين ولا ما قتلوهم قتلوهم والله تعالى يقول لا فلم تقتلوه ولكن الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني انظر التوفيق ان تشهد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اعانك صحيح انك فاعل وانك لك اراده ولك قدره وانت الذي فعلت لكن فعلك هذا لا ما كان ليكون لولا ان الله تعالى هو الذي اقدرك وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ومن ثم لابد أن يلاحظ الإنسان هذا المعنى ويخاف وعلم أن الله يحول بين المرء وقد قد يمنعه قد تسعى إلى شيء وتريده فيقول ما يريده لك لكنه لا يفعل هذا ظلما لا يفعل هذا إلا إذا كان عند الإنسان من شؤم المنصية ما يستحق معه هذا المعنى ولذلك يجب أن نسعى إلى أن نستجيب لله وأن لا نؤخر الاستجابة لأن تاخير الاستجابة يوما بعد يوم وفرصة بعد فرصة سيرمينا في هذا المربع الذي لا نقدر عليه ونقلب أفئلتهم وابصارهم كره الله بعاثهم لم يرد الله أن يطهر وهؤلاء كانوا ايضا ناسا من الناس وعندهم وحي لكنهم لم يشكروا نعمة الله وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنهم إليه تحشرون يذكرهم بالآخرة واذكره ذكرهم أيضا بالنعم نحن حين نتذكر نعم نستحي من الله سبحانه وتعالى إنسان ساعة يتعجب هو يعرف من نفسه عجره وبجره وقدراته وفجراته وزنوبه ومعاصيه في نفس الوقت لم يمنع الله عنه رزقه يوما واحدا بل إنه يكون في المأزق ولو فكر في معصيته وذنوبه يقول اليوم سيلتقم الله مني ثم يكتشف أن الله عز وجل أعطاه وأنعم عليه وأخرى تبقى عمل المعصية الصبح ومحدش شايفك وأول ما تطلع بره البيت لك يا سلام على الوجه المنور بالإيمان والله يا عم الشيخ أنا بحبك جدا تستحفل بقى ال... ما أنت عارف تبني علي يا ابن حال انت تعلم يعني هنا تعرف قيمة النعم وأن الله عز وجل ما زال يسترم أنت عمال تلخبط وربنا عز وجل يسترك وأنت تفسد والله عز وجل يجملك وأنت تبارز بالمعصية والله سبحانه وتعالى يملي لك واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ان يتخطفكم الناس في أسود من هذا الناس أي أدنى مشكلة الآن بتخلي الناس يكفرون بكل شكل لا لا لا خلاص ما لها حل احنا وقعنا وقع لن نقوم منه ابدا ليست هذه طبيعه الاشياء طبيعه الدنيا ما بين اقبال وادبار الدنيا فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر متقلبات طبيعه الدنيا هكذا فلا بد ان اللسان ياوي الى ربه سبحانه اين كان الصحابه في اول امرهم قليل مزع من القبائل من كل قبيله واحد ولا اثنين مستضعفون في الارض ليس لهم دية الكل يسمونهم مش الإخوان. يسمونهم الصباء صبقوا يعني فلان صبق أشد يعني مما يعني يلاقيه بعض الناس الآن ومع ذلك قليل مستضحفون تخافون تخافون إيه أن يتخطفكم الناس مش فقط يعني يؤذيه زل. يمحوه من على وجه الله لكن لهم ربا لجأوا إليه واستجابوا لوحيه وأنزلوا به حاجتهم ترتب على هذا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لحلكم تشكر من كان الله معه فمن عليه قل لي بالله عليك لو ان الدنيا كلها وقفت امامك ورمتك عن قوس واحده باسلحتها النوويه والبيولوجيه والكيميائيه والدبابات وكل ما شيء ما بقي لك الا واحد لكن هو الله سبحانه وتعالى هل يستطيعون ان ينالوا منك وقل لي بالله عليك لو عكست المساله وصرت انت رئيس المش رئيس امريكا رئيس الدنيا كلها وتحت يدك النوى والبيولوجي وصرت ما صرت لكن فقدت هذا الواحد أي هذا وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما كتبه الله عليك إذن هذه الآية والنزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكنها عامة في كل من مر بمثل ظروفهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس يعني فلما استجبتم لله والرسول إذا دعاكم لما يحيبوا كان الجزاء من جنس العمل فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ويبقى الخوف كل الخوف هنا في أن الإنسان حين تطلع عليه هذه الايات وتصل هذه المعاني ويتربى على هذه القيم لا يستشعر أنه مسؤول وأنه مبتدئ على هذا الدين. En dan moet het hemen in de Het een beetje hygiëne. Waar de naast. van Ja, dat is الخيانه هي تضييع الامانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات والامانات اوسع من مجرد يعني المعاني التي يعني المعاني الضيقه والا الامانات مساحه واسعه الصلاه امانه تضيعها خيانه الزكاه امانه تضيعها خيانه الحج امانه للمستطيع التاخير فيه خيانه تربيه الاولاد امانه وتضييعها خيانه رعايه الاهل قو انفسكم واهليكم هذه امانه والتخلف عن هذا خيانه الحرص على الاحسان الى الجيران وصله الارحام كلها امانات النظر في يعني مساحه العمل التي تتعلق ب يعني ان ادخل يعني جوف الحلال ونتنزه عن الحرام هذه أمانات قضية استشعار يعني دور الفرد في المجتمع ومصلحة الأمة ووجوب السعي إلى استعاجة أمجاد المسلمين وترك يعني أسباب الفشل والتنق. كل هذه أمانات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها الأمانة هنا بالمعنى العام القيام بعامة التكاليف التي كلفنا الله عز وجل بها في هذه الحياة الدنيا لكي نعمر الدنيا بالإسلام حتى تضيء آخرتنا وهذه الدائرة تتسع لا فقط لتشمل مساحة يعني الزوجة والأولاد والأهل والجيران والأرحام والبلد وإنما تتسع لا لتشمل عامة المسلمين في العالم. بل تتسع لتشمل أمة الدعوة بعد أمة الإجابة وأمة الدعوة يعني هؤلاء الحيار الذين يبلغون الكون من غير المسلمين عندك يعني الصين وحدها كل اربعه في العالم فيهم واحد صيني حتى معاقيم فقط بلد واحد على غير الدين شيوعي لا يعرفون إلهان ده من غير بقى بعض الشعيين اللي في روسيا واللي في كوريا واللي في بعض أوروبا و... من لهؤلاء من الأمانات أن نصل بديننا ووحينا وتكاليف ربنا وشريعة نبينا صلى الله وسلم وجمال قيمنا إلى هؤلاء الذين لا يعرفون إلها وإلى عباد الصليب وعباد بوذا وإلى عباد البقر وإلى وإلى وإلى, وإلى من معنى الايمان ان تفكر في هذا ومن الامانه واذا لم يكن هذا في ذهنك ولا خطر على قلبك فهذه خيانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله بتضييع دينه ووحيه والرسول بتضييع شريعته وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون المصيبه اننا نعلم هذه المعاني فلماذا ننصرف عنها سبب الانصراف يحذرنا منه وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم مصيبا للإنسان يختزل الدنيا كلها في خاصة نفسه وفي دائرة الضيقة في أولاده فيعيش إلى أن يموت همه أن يأكل ويشرب وأن يعني يتطور تلقى العشر أدم بقى 26 بعد وصارت 16 وبعدين 20 والشقة التمليك صارت يعني أرضا فيها لا يعرف إلا هذا وانتقل من المكان الضيق إلى المكان الأوسع ومن المشي على الرجلين إلى الفيسبا وبعدين السيارة, وبعدين السيارة إلى أن يموت فدنا وفي حديث المسند إن الأولاد مجبنة مبخلة محزنة يعني لا يزون بك حتى تجبن عن الجهاد وحتى تبخل, تبخل بالصدقات وحتى تمتلئ حزنا من الهم عليهم ولد عدو الثانوية عامة ولد خلف وابن عيال وابن بنته وابن بنت بنت بنتها طب وبعدين أموالكم وأولادكم فتنة والفتنة الابتلاء والاختبار موضع النجاح في الفتن أن تعطي كل ذي حق حقه كما أن لنفسك حقا وأنت يعني لا توصيح حريصا بهذا فأين حق الله وأين حق الأمة وأين حق القرآن وأين حق النبي صلى الله عليه وسلم حقوق كثيرة لا بد وحلم أنما أموالكم واولادكم فتنة وَأَنَّ الله عنده أَجْرٌ عظيم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم منح أربعة الوحدة منها كفيرة فقط إِذَا اتقيت الله بأن اجتهدت وعملت بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتركت معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذه المنح الاربعه يجعل لكم فرقانا عند التمييز تفرق بين الحق والباطل تعرف الفرق بين الهدى والضلال تعرف متى تقدم ومتى تحجم متى تحب ومتى تكره متى يعني توالي ومتى تعادي متى تفعل ومتى تتوقف عن الفعل المتقي عنده من البصيره ما يجعله لا يتحير قل اني على بينه من رب عنده بينه ان تتقوا الله اجعل لكم فرقانا ولهذا الموفق مهما اشتدت الفتن هو يعرف ماذا يفعل واكثر الناس توفيقا يجتمع الناس حوله كما كان الصحابه يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والازمات اذا اقتربوا منه عرفوا ماذا يفعل وما زال هذا في كل عصر وجيد يخبر ابن القيم عن شيخ عن ابن ثمية رحمه الله يقول كنا إذا سأت بنا الظنور واشتدت بنا الفتن أتينا فما هو إلا أن رأينا حتى شرح الله صدورنا وحتى خلاص يعني واجب الإنسان الموفق أن يسعى في تحصيل التقوى خصوصا إذا كان مسؤولا والأرض مسؤول في بيته، وهم مسؤول عن رعيتها على الأقل، كلكم مسؤول أو كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا الفقرن أنت تحتاج إليه وإلا على المستوى الضيق، لو أن سارقا أو لصا دخل بيتك، ترى ماذا تفعل؟ أعتقد إلى الآن يعني أنت لن تتصلب، ولا تستورد واحد من الكلام، أو تقول استدتفرت اتفضلين تصرفيننا مع. طب خليك انت لاعيد وانا هتصرف ده حتى لو انت خايف تبقى هتموت من الخوف ولازم تعمل فيها يعني شجاع لماذا أنا المسؤول دي امانه حتى اترك المرأة تتصدى للأطفال لل... فإذا بنفس القدر هذا الذي بقي من الأمانات يجب أن يتسع بحيث نبني مستقبلنا ونسعى في صلاح يعني وطننا ونكتهد في إصلاح ديننا هذه أمانات كلها ان تق الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم تكفير السيئات في المسائل الصغائر والإنسان يعني لا يكف عن السيئات حتى وهو في طريقه للمسجد وإن رايح للمسجد ترى كم يعني من المناظر التي لا تصع ان تحجب نفسك عنها تنظر إلى هذه ويعني والخواطر و وال هذه سيئات الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم قال ويغفر لكم هذه الذنوب الكبار الله تعالى أيضا للمتقين يكفر عنهم ويتوب الله قال والله ذو الفضل العظيم ويعطيك بقى من نفي يعني رحماته وإتحافاته وإكراماته وفضله سبحانه وتعالى لعل عالمة الناس بما يحفظ هذه الآيات أو مرت عليه وليس فيها جديد ومع ذلك فإن القضية قضية توفيق الموفق من يعرف كيف يأخذ هذه المعاني حتى أن العبد نفسه أحيانا يجد نفسه يوما موفق ويوما يعني ساعة تفتح المصحف وتقرأ يعني تستشعر أن أنت ملك ولا هدود أن تقوم من على المصحف هدود أن تنصارف عن الناس كلها وإنت نفسك والمصحف نفسه لن تتغير ولا المصحف تغير أحيانا يمر عليك يوم وسنين وخمسة وربما أسبوع وسنين لم تفتح المصحف وأحيانا تفتح ولم تفتح يعني أنت تفتح وشغال لكن في الحقيقة أنت منصرف ولست هناك وهمك أن تنتهي ماسك الصفحة وعمال إذب وإحنا لسه هي الصورة لسه مطولة لا ده مش نفع معانا بأخليها مش عايزه تخلص يعني أنت حتى همك إذن أنت ترى من نفسك انواعا من الأحوال والوانا من الـ الـ الـ الأشغال هذا شأن العبد وتغيره وتقلبه ولذلك نحن بحاجة إلى أن نرجع قليلا فنحاسب أنفسنا والحساب الآن سهل وبعد الآن قد لا يكون سهلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآن من السهل أن ننظر لعلك أن تتوب ولعلك أن ترجع ولعلك أن تصلح وتصحح وتقوم وتعدل وتغير هذا كله سهل الآن والله تعالى يقبل منك هذا من قبل أن يأتي يوم خلاص لم يعد يقبل منك نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا بحاجة إلى أن نراجع ديننا بحاجة إلى أن نجدد إيماننا حقيقة أن الإيمان في قلب المؤمن ليس ثابتا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب كده الثوب أحيانا في بعض الناس عنده ثوب يعني ما بعث عشرين وعشرين سنة ما ما غيره بيحصل فيه في الثوب يشتكي منه. يعني ما حرم عليك وإن فيش غيري بقى لعشرين سنة يخلق الثوب يصير خلقا باليان وميعمل ايه اما يشتري ثوب ثاني ويعتق هذا او حتى يعني يصلحه ولا يغسله ولا يكويه ولا كذلك الايمان في قلبك الصوم امر سهل على كل حال لانه مش مش مش هيخصمك لانه مالوش حق عليك انت صاحبه لكن الايمان في قلبك قد يخاصمك وقال الرسول يا قوم يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران في خصومات يوم القيامه ان الايمان لا يخلق يصير باليًا في جوف أحدكم كما يخلق الثو ولهذا قال النبي صلى الله عليه أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد إيماننا في قلوبنا نحن بحاجة إلى وتجديد الإيمان هذا ليست يعني مش محتاج عملية جراحية ولا محتاج يعني تجديد الإيمان يعني تجديد المعاني المعاني نحن نصلي تحتاج إلى أن تصلي بطعم جديد وروح جديدة ولهذا من رمضان الى رمضان يحصل نوع من الغربله والتغيير من الجمعه للجمعه يحصل من العمره للعمره علاجات صح لكن هتستنى لحد ما يجي رمضان كتير مننا يموت قبل ما يجي رمضان يبقى نحن بحاجه الى يعني مبادره وبعثره لمراجعه الدين لتجديد الايمان لمعالجه التوبه للتواصي بالحق والصبر لبذل النصيحه للمسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه المعاني نحن بحاجة إليها بحاجة أيضا إلى يعني مزيد من التفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل والفعل كما قلت دين وكان لا لم يرى متشائما لحظة واحدة في حياته لأن الله تعالى رباه على هذه المعاني في الأيام اللي كانت كلها سواد ومستضعفون في الأرض وقليلون وهؤلاء الصابئون والدنيا كلها ترميهم كان القرآن ينزل في هذه الأيام ما أحد يجوا يقرأ القرآن في في الكعبة ولا أحد يجوا يصلي أمام الناس في البدايات وتجد في نفس الوقت القرآن ينزل إن هو إلا ذكر للعالمين تتفهم السين ربنا يقول القرآن القران ذكر للعالمين مش لاهل مكه ولا لقريش ده هيملأ الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم في احلك اللحظات مثل يوم الاحزاب شده البرد مع شده الجوع مع شده الخوف ولا يستطيعون ان يضربوا للصخره من شد واحد جعان وبردان وخايف وزنه كده مع نفسه واحده في الثلاثه بتخليك تقعد تبلط في ده جعان فقط بردان فقط خايف فقط طب التلاتة مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر يضرب الصهر فتحت خزائن الروم فتحت خزائن فارس كأني أرى القصر الأبيض في المدائن يا أخوانا الموضوع لو لأنه يوحى إليه لما صدق النس لكن هو صادق بأبي هو أمي فصل مقصود روح التفاؤل روح كان يعجبه الفارس حتى أنه دخل مرة على رجل أعراضي فقال وكان دائما يحب الفعل فقال لا بأس طهور إن شاء الله رجل عربي كبير في السن وعنده حمى والحمى يعني نهاية الأمراض اللي كانت متصورة في ذلك الزمن فقال له لا بأس طهور إن شاء الله فالصحبنا مش يسكت حاجة عقيدة يا أخي بعض الناس والله يقول, يقول له إيه قلت طهور بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور أم قال له فنعم إذا خلاص توقع الله ربنا يبارك فأصبح الرجل ميتا يعني ملاف السعد كما يقولون هو لو قال له ده, ده النبي اللي بقولك لك تابع الطهور إن شاء الله اسكت هيحصل إيه لو سكت والله لو يصبح لنا بإذن الله بارئا لكن بعض الناس يا أخي التحلول على التفاول يلاقي يا عم الكلام ده اسمعنا كثير لم يصدق الكلام ده كل محاق رد العبت بالماغة احنا الوقت النور اتقطع والوقت السولر مش موجود والوقت يمكن يخبطوا عليك بالليل ويحصل يا سيدي انت واين الله من كل هذه المؤين الله ما في حساباتك الله القدير قضية التفاول لا لابد أن تكون منتفر بد أن تحسن صنى بربك سبحانه وتعالى لابد أن تعلم أن الله لا يعاقبنا ل نجاية فينا ولا لأن بينه وبيننا خصومة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ده هو العقوبات هذه مهما اشتدت بسبب الله تعالى يريد أن يوقظنا أنت ما تنفعش تدخل تذهب إلى الأخيرة كده لو رحت على حالك ده ما أنتش نافي يمرض من يعني بقى أنت مش عايز تجيبها لمزاجك ثم تجي اشرب بقى فأخذناهم بالبأساء والضراء بس ليه عشان تصل لعلهم يتضرع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا مفروض يعني لا يوجد دنيا مسودة خالص لا يوجد بنزين ولا في صلاة والدنيا مقطوعة والمية مقطوعة والنور مقطوع وال... فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن ولا يهمة حلوة وإحنا موسوطين كده قسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون كده وصلنا في مرحلة الخطر احنا كده في مرحلة الخطر لا تخاف على نفسك تخاف تخاف من القضايا بتاعت ايه ونقلب أفدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أولا وتخاف بأي من كره الله بعثهم فسبطهم وقيل اقعدوا مع القضايا. وتخاف من لم يرد الله أن يطهر بس الله السلام والعافية وساعتها تجري بقى لوحدها تقول يا رب انا جاي لك لوحدي ماليش دي لا المسجد ولا البلد ولا الناس ولا الشيخ لا لا لا يا رب واغوثه بالله لعلك اذا فعلت هذا ولو وحدك ان تفلح تنجح وان تكون بركه على على قومك وامتي اذا إحنا بحاجة الى تفاؤل بحاجه الى حسن الظن بحاجه الى عمل وهذا العمل لابد ان يبدا من الدائره الفرضية من خلال تجديد يعني الايمان ومراجعه الدين ومعالجه التوبه من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واياك ان يعني تعتقد ان بيدك الامور وان انت المسؤول عن النتائج ما كان هذا ابدا انت مطالب ان تكون على الطريق واذا كنت على الطريق ستنجو والله تعالى لم يعد المسلمين بالنتائج وانما وعدهم انهم اذا صبروا على هذا الطريق فلهم الجنه وهذا يكفي يعني نحن موعودون من ربنا سبحانه وتعالى اننا اذا ثبتنا على هذا الحق فالجنه اما إذا ثبتنا على هذا الحق فالنصر النصر هذا من عند الله سبحانه وتعالى اذا شاء واقتضت حكمته أن يعدله عجله إذا شاء أن يؤخره أخره لكنه في النهاية حاصل حاصل لكن في أي عصر وفي أي جيل وفي أي قبيل هذا شأن الله سبحانه وتعالى لكن من حيث العموم هذا متحقق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وفي تفسير هذا المعنى تجد الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغنا هذا الأرض ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الشرك حتى ان يوم القيامه بدل ما الخيارات الان ثلاثه في اخر الزمان بدل من الخيارات حتى اما الاسلام واما الجزيه واما القت سينزل المسيح في اخر الزمان وقل ما فيش جزيه يا الاسلام حتى الجزيه ستسقط وحينئذ سياتي ايام على الاسلام عز وتمكين وظهور على الدين كله وهذا وعد الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله الوعاء ان ادركت هذا فالحمد لله وان لم تدركه فقد ادركته بثباتك على الطريق ترى كثير من الصحابه مات ولم تينع له ثمرته من الصحابه من, من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله فمنهم من قضى نحبة قبل ما يشوف الفتح والنصر والتنكيم والعز والغنى والدنيا والفهم ما رأى ذلك ومع ذلك واحد مات لسه في مكة لكنه مؤمن واحد مات في غزوه بدر ما رأى شيئا واحد مات في غزوه أحد في عز الأزمة لا يختلف عن من مات في يعني آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر لأنه على الطريق أن تهمك أن تكون على الطريق ثم بعد هذا يعني ستجد الخير ان رايته عيانا في الدنيا فبها ونعمته الا فانه ينتظرك عند الله عز وجل نسال الله تعالى ان يردنا الى دينه ردا جميلا وان ياخذ بايدينا اليه وان يمضي لنا نياتنا في طاعته وهجرتنا اليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا